كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما داهم، لما داهم، فسوف يأتين ما كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرني مكة؟ من قر من مكناهم في الأرض ما لم نمكّلهم ما لم نمكّلهم وأرسلنا السماء عليهم دراء وأرسلنا السماء عليهم دراء وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر وقالوا لولا أنزل عليهم ملك لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يضر